وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهن وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهن أصابهم في سبيل الله وما ضعف وما استكانوا أما في سبيل الله وما ضعف وما استكانوا والله يحب الصابرين